قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَلَبُوا بِلِقَاءِ الَّهِ حَتَّى إِذَا 117. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا وما الْحَيَاةُ الدنيا إلا لعب وله وللدار الْآخِرَةُ خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنه ك ولكن النّظالمين بآيات الله يحضون ولقد كُلّب رسولهم. فَصَفَرُوا عَلَى مَا كُلِّبُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَ ولقد جاءك من نبأ المُرسلين وإن كان كفر عليك إعراضهم فإن بإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما، بإن استطعت أن تبتغي اتي غم بيأي ولو شاء الله لجمع